انَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فمن نكث, فَمَن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن نكث فإنما ينكث قول لك المُخَفونَ منِ الأعرااب شثنا أمؤون وَلون ب فيلنا هي يكون لك المخلسون إلى الأرااب شالثنا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 أَإِنَّكُمْ إِنْ أَمَا دَبِقُ ظُلَّ أَوْ أَعَاذَ بِكُمْ نَفَا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ لن ينقلب وذلك في قلوبكم بل <تصفيق> وانتم وَذِكْرَىٰ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَضَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا وَذِكْرَىٰ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَغَلَنْتُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ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 يُغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ, الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إلى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا دَرَونَا نَتْبَعُكُمْ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى نَهْرٍ لِتَأْخُذُوا هَا دَرُنَا نَتْبَعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن أَلَن تَتَّبِعُونَا أَلَن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بِمَ تَحْسُدُونَنَا فَيَقُولُونَ بِمَ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ جی